إذ قالت ثمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة قالوا 124. معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون عن السوء وأخذنا ال... إَِّ رََّ كَلَ سَر نَّ قَابِائٍِ النَونَ غَفُُ رَحِي وَقَطَّ النَّ فيِي الأوظُ مَمَن 7. ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم من قَدْ فَصَّلْنَا مِنْ بَعْدِ الْغُمَّةِ خُلَفًا وَارِثُ الْكِتَابَ 7. سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه 8. ألم يأخذ ان يَقُولوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ وَقَدْ رَسُولُ مَا فِيهِ وَالدَّارُ آخِرَةٌ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ 124. أفلا تعقلون 125. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا الظيم نجران المص